استوديو المستقبل في الديوانيه يقدم تتر تتررر تترررر لا تحكين بعد عن الغار وننسى كل حكايتك لكبيده انا عفت روحي يم شجره التيفات جايين العيد وحرد شنطيده عد كل لا انا عفت روحي يم العيد وحرد شنطيده al mujdad el muhdii tawal baad el حاء اي الروح تفرح من جيدي كتر رر رر كتر رر انظر بعين شجن يمطر حيلنا هاي هم عشرت عمر ونهيدا بسمك كل اكوان الفظ من تكون واقع بشده وصعوبه تقضيه انظر بعيني شت ينطر حنال وهاي هم عمور ونهيده بسم كل اكوان الفظ من تكون واقع بشده وصعوبه تقضيه صاحبه محلتنا المهدي غربه حلتنا المهدي كيف تشماتنا يوم كان نفرح حتى عيد الله يصير المهدي ايي صاحبنا يمتى نفرح حتى عيد الله يصير دتررررر دتررررر دتررررر بالمهد هسه أجمع اجمع لوادمل ما تعرفش مدري تدري من تنام الناس تحلم بالخيال وانا ناذر عيني لك هديجه بالمهد حسبت اجمل ذكريات لوادمل ما تعرفش ما تدري من تنام الناس تحلم بالخيال وانا ناذر عين لك تهدينا صبر و ايصبرنا تهدينا بالكلب جمره تهدينا ننتظر امرك حتى ناخذ دار جدك يا موعين كثرنا خضر جدك يا معين كتر كتر كتر والله يا مولاي كل المسلمين بنتضور العينها دنيا مليانه ظلم وانت تشوف تنطي كل هالروح خدمه لدينها والله يا مولاي كل المسلمين بنتظر جيتك تكحل عالالعين دنيا مليانه ظلم وانت تشوف تنطي كل هالروح خدمه لدينها جدد اللي في عي المهدي عمرك مبيعه المهدي احنا كل ارواحنا هاي في دار في المهدي ايه جدد اللي في عي الفيح المهدي عمرك مطيعه المهدي كل لا اداء المنشد الحسيني اياد النصراوي كلمات الشاعر احمد رحيم البغدادي الهندسه الصوتية والتوزيع علي البغدادي الكورال احمد تومان الكعبي تم التسجيل في استوديو المستقبل في الديوانية الاشراف العام غزوان زكي